بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الأداة حديث راشية وجوه يومئذ خاشعة عائلة ناصبة تصلى نارا حامية رسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا من دوع هدوه من يوم لذن أعمة لسعيها راضية في عالية. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سروا مرفوعة وأكواب موضوعة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 مذكر أشت عليهم بمشيطر إلا من تولى وكفر فيعذب به الله العذاب الأكثر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم